أرض وجعل أهلها شيعي يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم يذبح أبنائهم ويستحي كان من المفسدين ونريد أن نستضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم أمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهمان وجنودهما منهم وجنودهما منهم إن كانوا يحذرون ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهاما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 قلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم هل أدلكم يقفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عيلها ولا تحزن ولنتعلم أن وعده الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستوى أو حكم أو وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان يقتتلا لها شيعته. هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثوا الذين شيعتي على الذي من عدوه فوكزه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إن فغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خ ترقّب فإذا الذي استصرّه فإذا الذي استصرّه بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذيه وعدو له ما قال يا موسى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 عسى ربي أن يهديني سوا السبيل ولما وابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني فقال ربي اني لنزلت اليا من خير فقير فجاءت احداهما تمشي على الاستحياء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 أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن, على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أنيد أن أشق عليك ستجدني إن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 لعلي آتكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما من شاطي الوادي أيمن في بقعة مباركة في بقعة مباركة من الشجرة أي مسامني أنا الله إني أنا الله رب العالمين وأن ألقع عصاك فلما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 فأرسلهم عيارد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلن جاء فأوقد لي يا آمانا على الطين فاجعل لي صرحا العلي أطلع لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا ظننه وإني لا ظننه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أن إنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في فلياً، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوضين، ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أن القرون القرءان الأولى بصائر بصائر. و رحمة ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت وما كنت من الشاهدين ولكن عشنا قرو تطول وما كنت ثائيا في أهل مدينا تكلوا عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطول إذن دينا ولكن الرحمة الرحمة 129. ولكن تنذر قوما ما أتاهم, ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون 110. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت Then it's قل إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ كَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ فَاسْأَلِ الْقُرَى الَّتِي مَرُّوا بِهَا يَسْأَلُونَ قَالُوا مَن ذَا يُرِيدُ أَن يَخْرُجَ مِنَّا مَعَهُ ۖ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 وَإِذَا سَمِعُوا لَغْوَهُ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي تَنغِين إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَ قالوا إن تبع الهدى معك نتختطف من أرضنا أو لم نمكّل لهم حرم آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء الرزق من لا ولكن أكثرهم, ولكن أكثرهم لا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 وَمَا كنا مهلك القراء فهو لا إِلَى دُعُورَ شُرَكَ فساء من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عن ما يشكون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 أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل ونهارا لتسكنوا فيه ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون. ونزعلنا من كل أمة شديدا فقلنا فقلناها تبرهانكم فعلموا أن الحق لله وظل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 فساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أتيته على علم عندي أ يعلم أن الله قد أملك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْمَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 الذين فلا يجزى الذين عملوا السيئات